صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال الملك اتوني به أستخلص لنفسي فَلَمَّا كَلَّمَ مَنْ قَال إِنَّ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيم وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ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 قالوا سنراود عنه أباه وإن نافعين وقانلفتيان جعلوا بغاتهم في رحالهم لعل لهم لعل لهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم إذا قلبوا إلى أهلهم لعل يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا الْكَثِيرَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَن وَإِنَّا لَهُ لَعَافُونَ قَالَ أَلَن تَّأْمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ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 ونمير أهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به لتأتونني به إلا أن يحاط بكم بَلَمَّا أَتَاهُم مَوْثِقُهُمْ قَالَ الله وَعَلَى مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَ يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُونِيَ عَنْكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ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 في نفس عقوب إلا حاجة في نفس عقوب قضاها له لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا خوكة فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجازيم جعل السقية في رحل أقي ثم أذن مؤذن أيةها العير إنكم لسارقون قالوا وقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جابي حمل بعير وأنا بزعيم. قالوا تَلَّالَيْنَ قَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ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 ثُمَّ استَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفِ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إيه سرق فقد سرق كله من قبل فسرها يوسف في نفسه فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم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 خذ إلا ما وجدنا متعنا عدا إن إذا اللذان فلما استيسو منه خلصوا نجيا قال كبرهم ألم تعلموا أن آبكم قد أخذ عليكم موثق من الله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 ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبنا فيها واننا لصادقون على بل سوَّلت لكم أنفسكم أمرًا فصبرًا جميلًا عَسَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَتَوَلَّى سَفَعَ لَا يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَوَكَرِيمٌ قَالُوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكوا بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا يوسف وأخي ولا يَيْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ فَلَمَّا دَخَلُوا أَلِيْقَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَنْبَأْنَا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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهنون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أنثرك الله علينا وإن كنا لخاطين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم Wahai orang-orang yang beriman, izhamu biqumisi haja, falquuhi pada wajib ibiati bacira, waatuni biahliqum فصلة عيوقان أبوهم إني لا أجد ريحا يوسف إني لا أجد ريحا يوسف فلو لا أن تفندون قالوا تَرْضَى إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ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 ورفع أبويه على العرش وخرو له سجدا وقال يا أبت هذا تؤيل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعل ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِمَّ بعدَ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي مِمَّ بعدَ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إن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 وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdiri al-cirat al-mustaqim, cirat al mustaqim cirat عليهم, غير al-maqoob عليهم, wal-attalim an ifla. يات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على الأرض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 أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَوْلَانُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهُمُ الْمَثُلَاتِ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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ وَهُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ ثِقَالًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ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 وَمِمَّا يُنْقِدُونَ عَلَيْ فِي النَّارِ بِإِثْمٍ يَتَغَاءُ حِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَخَدٍ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي النَّارِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ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 ومأواهم جهنم وبئس المهاد